الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة الحاملات وقرا. فالجاريات يشرا فالمقسمات أمرا ماني الرحيم والدارسين ذو يُفْكُّ عَنْهُم مّنْ أُفِك الَّذِينَ هُمْ في غمرة ساهون يسألون أيام إلى الخراصون الذين هم في ضمر سنساهم Thank قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم وفي أموالهم حق للسلام وفي السماء رزقكم وما توعدون لَمَّا أَنَّكُمْ تَوَقَّوْنَ أَلَ حديث ضيف إبراهيم إِذْ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام Salam. A وَبَهُ إِلًا نَجْ قَالَا أَلَسْتَ قُلُول تقربه إليهم قال ألا تأكلون قلون فأوجت منهم حيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صروة تصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما أيها المرسلون قالوا Oh. Nie mów رجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيتم وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون اَلقَدْ نَادَاهُ وَجُنُدَهُ فَنَذَفْنَا وَمَن وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي Wszelkie <try> وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذت هم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كانوا قوما فاسقين والسماء تغفرون إني <تصفيق> لكم <تصفيق> فتواصوا به بل هم قوم طاغون <تواصل> وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع ونفعوا المؤمنين وما خلقت الهن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من ذلقون love <laughs> ذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون